أحبتي يقولون إن الصاحب صاحب ويقولون أيضا الرفيق قبل الطريق هذا كله صحيح وسأروي لكم وسأعطير مسامعكم بخبر من أروع وأجمل الأخبار التي تبين أثر الصاحب على صاحبه سأطيل عليكم لكن اسمعوها مني يقول مخول ابن راشد النهدي رحمه الله جاءني بهيم العجلي يوما فقال لي هل تعلم لي رجلا من جيرانك او اخوانك يريد الحج فرضاه ان يرافقني يعني ابغى رفيك في رحلة الحج قلت نعم فذهبت الى رجل من الحي له صلاح ودين فجمعت بينهما فاتفقا على المرافقة الرفيق قبل الطريق ثم ذهب بهيم الى بيت فلما كان بعد حين اتاني رجل فقال يا هذا يحب ان تصرف عني صاحبك وتطلب له رفيقا غيري فقلت ويحكا لما فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرا بحسن الخلق والاحتمال ولقد سافرت معه وركبت معه البحر فلم أرى منه إلا خيرا قال ويحك أخبرت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتض فهذا سينغص علينا العيش ويفسد علينا سفرنا قال قلت ويحك إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكب يرق القلب فيبكي الرجل هو ما تبكي أحيانا قال بلى ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم بلغني عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه قال قلت اصحبه فلعلك أن تنتفع بمرافقته قال سأستخير الله فلما كان يوم السفر جيئ بالإبل وأخذ يستعدون فجلس بهيم في ظل الحائم فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خده ثم على لحيته ثم على صدره يقول مخول حتى والله رأيت دموعه على الأرض قال فقال لي يا مخول لقد ابتدأ صاحبك يا مخول لقد ابتدأ صاحبك ولن أرافقه قال قلت ارفق به لعله ذكر عياله ومفارقتهم فبكى من أجل ذلك فسمع بهيم ما قل فقال والله يا أخي ما هو ذاك ولكني ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الدار الآخرة ثم على صوته بالبكاء والنحي قال فقال لي صاحبي والله ما هي بأول عداواتك لي أبوضك إيايه ما لأنا وبهيم إنما كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين دواد بن علبة وداود الطائي وسلام أبي الأحوص حتى يبكي بعضهم إلى بعض حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا يقول مخول فلم أزل بصاحبي أقنعه وأقول له لعلها خط صفرة ستسافرها فوافق قال وكان صاحبي هذا رجلا صالحا يطيل البقاء في الحج من أجل أنه كان رجلا تاجرا موسرا مقبلا على شأنه ولم يكن صاحب حسن ولا بكاء قال وكل هذا الكلام الذي بيني وبين صاحبي لا يعلم به بهيم ولو علم بشيء منهما صاحبه قال فخرج جميعا حتى حجا ورجع وكان بعد عودتهما لا يفارق أحدهما صاحبه ولا يرى له أخا غيره قلت سبحان الله يقول مخول فلما جئت أسلم على جاري قال جزاك الله عني خيرا غيرا جزاك الله عني خيرا والله ما ظننت أن في الخلق مثل أبي بكر الصديق حتى عرفت بهيما والله ما ظننت أن في الخلق مثل أبي بكر الصديق حتى عرفت بهيما كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موثر ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب أقوى منه وكان يطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم قال فقلت أكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه قال ألفت والله ذلك البكاء والسرى ورق له قلبي حتى كنت أساعده عليه يعني على البكاء حتى تأذى بنا أهل الربقة قال ثم والله لقد ألفوا بكاءنا فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا وجعل بعضهم يقول لبعض ما الذي جعل هؤلاء أولى بالبكاء منا والمصير واحد لماذا هم يبكون ويتفكرون ونحن لا نتفكر اسألوا أنفسكم وليسأل كل منا نفسه ما الذي أبكى هؤلاء قال فجعلوا والله يبكون ونبكي والله لقد رجعت بغير القلب الذي ذهبت به فجزاك الله عني خيرا ما وجدت مثل بهيما والله ما وجدت صاحبا مثله قال ثم خرجت من عنده فأتيت بهيما فسلمت عليه فقلت كيف رأيت صاحبك قال كخير صاحب كثير الذكر طويل التلاوة للقرآن سريع البكاء خزير الدمعة محتمل لها فوات الرفيق فجزاك الله عنه خيرا يا مخول وكرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصالي فأكد الرفقاء وإلا فلا فأكد الرفقاء وإلا فلا ما أكثر الذين يجتمعون على الضحك والاستهزاء وما أقل من يجتمعون على الذكر ومدارسة القرآن والبكاء انا لا أقول لا تبحك أنا لا أقول لا تبحك ولكن على ماذا الضحك انا لا أقول لا تضحك ولكن على ماذا الضحك يكفيك من مجالسة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله وأعظم ثمار هذه المحبة الاستضلال بعرش الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يناديهم ربهم قائلا أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ويكفيك أيضا أن العبد بمحبته لأهل الخير يلتحق بهم ويصل إلى مراكبهم وإن لم يعمل بعملهم بالصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب يقول أنس في حديث آخر فما فرحنا بشيء أرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب فأنا يعني أنس يقول فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم ولست بصدد ذكري محاسن رفقة الصالحة ولكن بضدها تعرف الأشياء اللهم أعلم إننا نسألك حبك وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام أسأل الله أن يوفقني وإياكم لجلساء الخير الذين يأخذوننا إلى السعادة الدنيوية والأخراوية وأسأله أن يوفقني وإياكم لتجنب جلساء الشر الذين يتسببون في التعافة الدنيوية والأخراوية